سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد أرض يرجو ورضا رب صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغي كدار في السماء كل مرادي صحته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 وراء ظل المنون فمشى مشي, مشي تكبر, تكبر مرهبا ذات القرون صلفي الحرب وجال مسر الحرب الزبون اشبع الاعداء قتل فتحا اعت الحصون صلفي الحرب وجال مسر الحرب الزبون اشبع الاعداء قتل فتحا اعت صوري ورأى منا من مشرقات الوجه تبسم سرّ بالبشرة كل لقي الحور أقدام ورأ الحور منا من مشرقات الوجه تبسم سرّ بالبشرة وهشة كل لقيا الحور أقدام سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهش كل ما لاقى من الكفار موت المحتم سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهشم كل ما لاق من الكفر كالموت الموت المحتم